Bismillahir-rahmanir-rahim Aliflammim Tanzilul-kitabi la rayba fih mir-rabbil-alamin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 يوم وانا شفيع افلا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 مَا جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ نَائِمِينَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملا جهنم ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا